الوحدة الثالثة التحية والتعارف الدرس الثالث الوداع واحد استمع إلى العبارات التالية ثم أعدها إلى اللقاء مع السلامة في أمان الله في أمان الله